غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة آيات ثم استوى على الأرض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 إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين الحمد لله رب العالمين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 الذي يرص الرياح بشرم بين يدي رحمته حتى إذا قلت سحبا في قارس قناة لبلد ميت فأزلنا به الماء فأخرجنا به من كل